بسم الله الرحمن الرحيم فالعاصفات فالفارقات عذرا نذرا السماء فرجت إذا الجبال وإذا الجبال نتفت وإذا الظخل أفقتت لأي يوم أفجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل هو في <تصفيق> فتا <تصفيق> Dank u wel. keys وذلك نجزي المحسنين